کله <تصفيق> چې o Thank <laughs> you. me mm -hmm. لَمَسَّكُمْ فيما سبحان Show. وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُ وَالْيَصْفَرُ Yeah, whom پيره <تصفيق> او No, no, no يتبع لهم فيها بالغدو ولا صال رجال لا تنهيهم رجال لا تنهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه, وإقام الصلاة done لله ملك السماوات ودره وإلى الله المصير of Sim. Sí.